hedi ana tudri lamma ahed yana al ahed min يصير ما يصير احنا ما بالضمير خلي يصير ما يصير احنا ما ما نريد العهدك وي بيادينا هل عهد بالروح نقسمه بديننا ماكو بينه لنا ولا وفاء لو نبيعك وانت معناك العراق لا يهمك سيد اشكال النطار احنا للتحرير شدينا النطار قلبي بين ايدك اسير احنا ما بحنا الغمير قلبي بين ايدك اسير احنا ما بحنا الغمير دمنا تهتف العهد في القطرة على عهد بالروح نبصم وبيدينا عاهدنا على عهد بالروح نبصم وبيدينا عاهدنا وتدري على عهد بالروح نبسم وبيدينا خلي يصيرش ما يصير احنا ما بنقبل خلي يصيرش ما يصير احنا ما بنقبل ما نريد العهدك وبيدينا على عهد بالروح نبسم وبيدينا مو مثل الحجب لا يدليل احنا من عندنا لدرع دم عيسي نثبيت بهذا العمر دون طوي علوا اكيبها شمان مين قلب حبك كبير احنا ما بنلضمير بالقلب حبك كبير احنا ما بنلضمير بعد دمناح للورق يسمح حكينا على عهد بالروح نقسم وبدينا عهدنا الشرف لدى مؤسسه واستوديوهات العقاب ميديا للصوتيات والمرئيات باداره المنتج حسام العقادي موبايل 077 مكرر صفرة 706-803 احنا ما بانا الضمير خلي صير ما يصير احنا ما بانا الضمير ما نريد العهد كوي بعدينا العهد بالروح نكسو بدينا عايش هسه الاقمان الحكي جا حجا في هواك شلون هي انت وعليتوان قدامك هي شلون بيعك وانت كلك مستقير بعرش روحك يا الامير احنا ما بحنا للطمع بعرش روحك يا احنا ما بحنا للطمع لينا نبحر وانت قبطان السفينه على العهد بنروح نقسم وبديه يا ريت لو تدري لما عاهدت انا العهد بالروح نبصم بيدينا عهدي لو تدري لما عهدي انا بالروح نبصم بيدينا خلي يصير اش ما يصير احنا ما بنفمي خلي يصير ما يصير احنا ما بنفمي ما نريد العهدك وي بيادينا العهد بالروح نقسم بدينه بي اليوم يظهر حب جديه غيرت صرنا بدعاك ما قريب ما ابيك لا وحق دم من شهي شلون ابيك وانا لكش ما تجري تروني انا خادم اصلي احنا ما بقينا لضمير تروني خادم اصلي احنا ما بقينا لضمير الغير شخصك ما يهمنا ولا هواينه على العهد بنروح نبصم وبيدي انا هاجيت يانا يدينا وتدري لمن عاهد يانا على العهد بالروح نقسمه بيدينا خلي يصير اش ما يصير احنا ما بنظلم ضمير خلي يصير اش ما يصير احنا ما بنظلم ضمير ما نريد العهدك وي بيادي اطلبوا النسخه الاصليه من مؤسسه واستوديوهات العقاب ميديا للصوتيات والمرئيات بإدارة المنتج حسام العقابي موبايل 077-00-706-803